فيه شيء تعيس أو شيء وحون واحد بس كذي فحكمه حكم كيسو إلى الله ألا حق يسويه حق ألا ويه حكم كيسو تعلكم الله عصي الله ألا ويه ربك بيجوي عليه توكلت إسلام ثلاث سنوات ونيل فادر السماوات مرك إعدابهان تعلكم الله ضاه تعلقو بيانيو الله صفات السماوات وهي هدي مبتدلة هو الله صفات السماوات والارض سماضي ارضك هي بغير مثال يجعل الوحي الدين من لكم اذا كمن انفسكم نفتي ازواج لمعان اذا ومن الاعام حلا حقا وحين كسرني ازواج لمعان يال الله بيت للدعا Allahu idin abu ray fihi abu kanu asu idin abu ray walikin basas adhanaysa ila inta lagad dhamaanayo sidan baadu abu raytiin walikin laba lan dugb adhanaysa salay suudantado laysa ma ahan ka midlihi allah oo kale shay shayna ma huwa allah an as-sami'u ka maqla weey al-basiru wa arka allah subhanahu wa ta'ala laa aabuda illaa inalayhi wa allah samadi arda as Fadil Khaasu abila misal wa key Abdulah bin Abbas rafa fadarada sagaran wa ayo labannin oo heirs ku haysa toorheed miy ah yaayay wuxuu day ila Allah subhanahu wa ta'ala naftiinu idin ka yeleey la maaney idii lamaaneyo dhintiga idin من أول باتشيل الهيد، إذا كا إذا نوعه هو النبي له هاي آدم فادي سبيده ذا يعني تلاقي سار حاول للاقي سامي، سلا ترتاد به وينكو حق الآن أين إنه لا نكرهني أو اللي حق بيكسو شيء ثاني، ما كان عمته ود دائما ليس كمثل شيء وح على الله مدهم متشلو سدي سبع هو اسمع البصير بعشان بروتزلد الله سفدي سي يبنيك أدرع مركينو قال إن الزهاي هي عدنا ليس كمثل شيء الله سفدي سال الله سجنا هو اسمع البصيرون بروتزلد يا بصر الله ملاه وعلم Allah mutta Khalim ei hää, Oma wa hadal fausal loichiida baydani, leisi kamisli shon. Merkä voi kulleen haddiissan on lai, kalguvu ei kann, hakuvu ei leisi kamisli shon Allah ki wa Allah wa rahim, Inaga rahim اسكنوا إذ ما برك ليس الله ليستكبيث الإساءة الله سبحانه وتعالى وحده هو قال أله الله لا تلاس هارنيم السماوات مواته الصمداء كأبوريه والأرض جعل لكم وحدية من أنفسكم نفتين أزواج اللمنا طفاج كل ما أنتينه وضنوا لا تان وحدية ومن الله عامح الله حق وضنا أزواج الرجال كل ما نو Jädelehdukumalla huijidin aborifihi, aburka isäga. Abuka isäga on lommanat tihin. Huijidin aburrot, kurda li sanonut, kutarmisan. Linsammaa, nika maa alloka laishembea. Jaa laishembea. Juha huijik binne me Allah Jaa huijikalla laishembea. Jaa huijikalla Allah Jaa huijikalla laishembea. Jaa huijikalla laishembea. Jaa huijikalla laishembea. Jaa huijikalla laishembea. Jaa huijikalla laishembea. Jaa huijikalla laishembea. ardi. huijikalla laishembea. Jaa يبسدرد غتغقق هو أبلا عيا لمن يشاء وقفق الدار بكل شيء شيء كل جعليمك أقوى أحد كفرها حكمها خزنة كيسجع حكومة الله واحد الله واحد ثمانية شجر الله ما الله ما حكومة غتغقق القفق الدار أبلا خير فيك بلد كيس عديريكي سكوم أحدنا روح قيمة دي سكوم أحدنا روحه هاي رقيمة بدنه عيدا روحه هاي جرا فاسقها حالهاiesta ياتر سكوم أحدنا خير فيك أدنى كوالله وذلية قفر قاتل الله وتعالى القابس ده ذا أرض عدمه له الله وحاسون السماوات والارض سماة الأرض الخزنة الله باسكال سماة الأرض واحد يأسد الرزق الرزق أو أبل عليه لمن يشاء وقف قداره ويقدر وان قفل ليه قف قداره إنه ألا بكل شيء شيء كل إلهي علمك أقوي إله علم جيس سلا أبومعمرلاوي بركه عاشل تمثل حد القف أي في سعادة وجود الرزق اللبل عليه فدير رزق لجيع عليه قالوا بباء بس الحد القف رح يوجود الرزق ياكن ألا ما مثل هذول شرع وحيدين شيء ذي وحيدين شرعي لاكم الدين كمن الدين الدين كحق يسى ما وساوحو كلا درتاد من به ساق أو أمرين نوحان والذي كين وحيدين شرعي أو حين أنو حيون إليك حقاج النبي له محمد وما سينا وحيدين شرعي وسينا به أن كلا بالله نو لدرتار إبراهيم يوم صاوى عيسى وامح وحاس أنا أقيم الدين الدين التوحيدية سيد هاي الغرقة موي ولا تتفرقوا هكلا تجين فيه في الدين دين تا كوكا تجين آه مذهب جار هكلا شيء جنين كبروا واحد عروس يعني كبروا واحد وين مركب كبروا واحد كل عروس على المشركين المشركين تا ما تدعوهم واحد ويا ديس توحيد الله كبر جدا إليه حق يساوه قفك الدور أو قفك الدور أمريكا وهي دي إليه حق يساوه قفكتها ما ينويه قفكتها وحق رادس الله سبحانه وتعالى وحن إذن شرعي يبودي حق الدين تمركي إلى الله وحن نبي الله النوح يقول بل بل بلاب الله يكان أدخل الوحي يكي إبراهيم يقول بل بلدر دارما يموصي عيسى وارقي مدينه مركب حوة يوالي العزم شنطن والي العزم بل أرسل شنت أبو فضي بنا. سورة لحذاء بن واكي شنت صدر السكال الله و الساعي. والعزم بالليل. مكولا فيه مكلا ليه. والعقيدة هكولا تجينا. دات أركت الله رفوح راسكو العقيدة هاي. لبده بالبعد وهي أممتب بعدها. النبي محمد عليه السلام حي. يهود وحي أوكلا بحذي. كويه تدواطهم فرقا. نصار الروح أوكلا بحذي. لبيه تدواطهم وستصادق امتي 370 فقهه ستدعي التضادات كلهم في النار دون الا واحد كلهم في النار 13 كافر الا واحد 13 واحد وقف وبل الله اني وحن diintii waa laga baxay hadda dowlac aqoode la kala seexto Allah subhanahu wa ta'ala mushrikiinta waxaa ku culus kaburadu waa weyni waxa weyn soo muusla waxaa ku culus oo dhig ku ah waxana ad ugu yidhi soo حاجة فروع ذي دقن كي يمرها كل دويه هنا برشة وحوله من لكن الحاجة عقيدته عن قيود دينه شرع لكم دين من الدين الدين كحجي سماك وصى وخلد دردار ما يأمره به شاية النوح النوح أمره والذي كين والذي شرعي أو حين أن خلد به شاية إبراهيم يوموسى ومح شيء قاسي أن أقيم الدين دين تتوسيق وقطع صناعة ولا تتفرق هكلا تجينا فيه في الدين يبي الله إنه أول رسول أرسل إلى شرك وقيا أنتي النوح يا آدم ولا شرك متشري دم بكلمه وياه شرك متشري ما ك هو حي قال ما تقبل لا بث أول شرك العالم فدائما قبور نو أنا كسن علماء هايو Wudi, Suai, Yakushi, Nasrion, oulmaa, ymmärrä yhtä, voit siitäkin tehdä, tehdä, tehdä, tehdä, tehdä, tehdä, tehdä, tehdä, tehdä, tehdä, tehdä, tehdä, tehdä, tehdä, نبي الله نوح بالله تبارك سبحانه وتعالى يونسو ديرين سغال بقول يكنت صل يو داحي اها نبي الله برك شانتنا سان شي نو الى العزم وسوره الاحزاب وكله وكيس کومي لو الله عليه سبحانه وتعالى ولا تفرق فيه الدين كلك تگينه هكل عقيده يلانينه كبر وخه كو دلسو على ويد اهل المشركين المشركين تا ما تدعوهم إليه وخه اادوو ييدش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 walaw kala كل kelimadaani jiraa lahayn xukun ah oo sabaqad min Rabbika Rabbigaa ko hore martay ilaajal musamidin ti muddo ho inta qiyaamaha hadayn jiraa lahayn kelimada ala ko hore martay waa maxay inuu ciqaabti soo dadiyo hadayn oo shirkii beenwooda amnisanayeen xaqii markuu u yimid yaa xilaafay خلافك محب محب محب يقول دامة. هدي هدي هدي كان ka ka dhacay haddii sadon meheebal bandabgal meheebal barshaay meheebal baaniga isafreen kara waxa ugu dhaamaa waxa saddexdoodaa wey marka xasad uu culimadu hadeey bil madrasa xasayso waxa ka dhaw in ka culimadu ninka kalaato xasto adoo bil madrasa waxa jira ee خير ميل دغه اما تشوله بين دغه با سګار اوه نین کله علمي هدو یماته وو فو کعانا او کا وا مثوهه وا اسوده مکی وا بغي وحي او هشین وایه وحا ویا هدید الایه حکم هر او فیدای ااینی چیدن او اه الله ما من بعد ما جاءهم العلم علم انتو محي أكلة فردان، بغى نحاسد وبينهم لحد أضع، ومهبل بقى حكومي مهبل مرحى، وكيلها نيك ذابني مخزوم، أبو جهلي، النقيذاب عبد مطالب، وحول بواليسلا صوم مرة وانترتني، مركي وحبهية وانبحنا، مركي تقال ما وان تقالنا، حتى إذا كنا فرسه يخاني، لما فرسه إسمح بجوك ثم ركى نقومه، يجي لنا ببان نقدر سن، هذا بقي بينه، وله كلمة وكلمة هداية كيري الهين حقوله، أو سبقت هرم إلى أجل مشتمل إنتي مدله وعوين تأخرنا لقناه، لقد جاء بينه ضدك ولا كان حكوم الهياء، اقابطه باين تا يكوت ما ته، كوا جردر نتوش على جسار اله، وإن الذين كوا رسول شكي شكي كتاب كتاب كله عليه، من بعدهم من بعد الرسول يهودي النصارى أكله، لا في شك شك بخصوص إن منو كتاب يهودي النصارى كتابك وين لحله وحلوكته ده روسشي يا يا كهكتها كتير روسشي كتبته أي كار لحاله شافه ده دي دين تنجيله كده بالمثل صدق بقوله صنوه يلا خلدن ويعادي أهل نيبولس إلى ما حصل بولس إلى دين تنصارى ده أنتم قاطين يلي النبي إسرائيل وحيوينه نور بقيجي مادة والدين بان لا ما كان يشريه نور بقوله خير yiradku qaaday waxii lagu dhaqmay lagu xadisaa uu kaana in lagu dhaqmiinkaan codka dhiin uun batay markaa afar injil weeyaa kutubta nasaaradu aw walallo wana khalday injil ma taa injil luqaa ee injil murqas injil yuhanna rushu shekeedib rushu shee gudam baye la fi shaki shaki bay ku sugan yihiin minu ila qur'an min al-kitaab sheekayasu umri bin hubada fali dalaka sida darted oo lugu wakhyooday fudud dadka إنه يسوق قوما فلدت كرجال سياح سيدا ولا تهت بحراعي أقوم سيد يجعله أدين تكويم أدنى تنزل سبئكم إلى هذين الحراعي وقلوا حاتقت إلى أمنت أن أقول حجبا بما أنزل الله ألوح زوج من كتاب الكتب نبأ أن أقول ما ينذر ومرت حال بينكم إن الذين عادل مصباهم عادل مصباهم حكمت التعوذ كرسين dadka mushakiinta xulhuka in daawada gaadsi waa aadnimada sabayn way hukum kalftii samarka isku yimaade sida haqu ku kala hukuma anigu soo saaray nabi ilaahu waxa lagu yiri gaadsi yoonta dadka u dhexdood waa lagu wayso ribo khaas duu wax wal wax qabay leeyahay isa ku dhubay laa qalay hada culimo waxa shay wadankeenay arukutuba dadba dad كل iyo nasaariyi kulli waxa waxaadu sheegta ana kutuba dhawaa isoo ka mid warrunay waxaanan leeyahay amray inaan idin caadilima sameeyo aan xaq ila kokaa xukumo isla markaana wada xaq idin mariyo fi lidalka sida darteen olugu waxyoonay nabii ilaa muhammadu fadluu ya dadka ولا تتبع بع الرائع أهواءهم سيدع ليهني فكرة ضوضة الرائع وقولوا حتى لا أمنت أنو جحان في مين بما كأنزل الله ألا وسجد من كتاب الكتب كتب طلن ونكره من كتاب الكتب النبأن أنو جران في مين ومرت ولي بحالي أمرين لعديلا عادل العادل مسوا يبين تحدينا الله ألا ربنا رب جيوي يو ربكم إذن كنا بيننا لنا وحنا سناد أعمالنا amalka naga walakum idinkana waxay u sameeyaan amalkum bari baan idinkarna la la hujjata doodi baynana wa baynku aniga idinka dhax wax doodi baynana waxan isuulmana inoo ku maro narada mid jir mar taa waddada marteen wax doodo ho dhexdeen taala ma jirto allah allah yajma'u ururin oo isu keenay baynana anaga masir aha shaha dambe ee maxkamaddu hadisiya wa Yritä piinävää Allah. Allah wa Rabbi, edullaa. Länsi ammattilaiset ovat ammattilaiset, mutta he ovat hyviä. Olemme kyllä täällä, mutta Allah Lanna uhanosuun, nämä amaloja amal käy amashin, joiden uhanosuun antaen, idin keperi vain, idin kannai. Välkumidukun amalukum amashin, näiden sujunutain. Lähejä tätä taudi, binenä u binenkom. Anna Allah. Allahu Allah. Taudu halkease kudoman tontaa. Allahu Allah yhjmau kudmin binenä lähdetään. Taudu halkease tällä. Veli haki saal missiru ahasha Kuwa. يحجون كمرما في الله في توحيد الله ووجوده كمرما بعد ما سجى انتهى العقبالى الله ألا أو ممن ينتفع راعا حجتهم ضاد ضادوا داهدة تجيب برب عند ربنا بربك توفقين رب ما ذماني وعليهم دش هذا الوحاء غضب عرق ولا هو عارس ولا عذاب العذاب شديد العذاب كوا الله كمرما أموات رأيي بأحد ما سجى علينا كمرما سوى ممنين المؤمنين نفر عليه inta wax mu'mino raaciirin dadku ay skuwaad fikrad marka oo kuwaas ay wax la wax isoo dhigan id ka hor imaan majir laakiin markii diintii ba ay fiday oo alla la raacay kuwa alla kumurmayo oo meesha isoo taagaya waa bilaash wey waa qiimada mid doon doonaa waa wala raacay bay لوكا يسار وحوي عذاب وواجبة هذا إن كنته مكين والذين كون يحاجون كمرمَة في الله في توحيد الله وقدرته كمرمَة وألا وحمسه علين كريدة من بعد ما استجيب أنت هل عقبلك أدبله الله ألا بضت كبر راعان من عند الله يكون صار الصومها بروي أنقى من الله عند ربي من ربي قد كتيس وعليه ولا يشتركنا هذا هذا هو عزبنا سديدنا أنت أنت أنت تكون هناك فكرة وهو حق الرعاء لهم إنه مطار لكن مطار دين تحييب الأقاط يذهب إلى المسجد هذا يقول أنه يذهب إلى المسجد أنه يكون يبادلنا محيطة رطاس الله ألا الله ألا الذي ألا هو أنزل الكتاب كتب تدجي بالحق الكتب أشياء تواجزية يقول ميزان عدل عدل يقول ميزان هو ميزان يقول ميزان عد اللي ي ألا سودة جيوا عد اللي يقول كتاب كل الصعده وما يدل لك محاكم رجسية نبي الله محمد لع الله ساعات ساعات قريبه إني بدو ذا هاي محاكم رجسية إني هاد صارت هاي صور ما يتساعي الواحد تيك سنودد بها ساعده الذين كوي الله يوم بها ما يا وال الذين مشفقون منها ويقبقها ساعدوا إلى سوق ويقبوا إلى صفحة ويقبوا إلى صفحة ويقبوا إلى صفحة ويقبوا إلى وحين أجهين أنها ساعدوا الحق وحقنا ألا تنبه إن الذين قووا يمارون كمورما في ساعة ساعدة لا في ضلال بادو يكسوا ويقبوا بعيد عن الحق هيدوها حوي. الله سبحانه وتعالى كتبت إساقا سعيدة جيه و الله الكتاب أشواجية كتب تورن الله بسعودجي س جل الله ذبه الله سعودجي عدل جل الله إنه شرع يجيه كتب تعبار سن عدلها مية أكتاف يروح بكم وجد هذا تماذا وسورق له قفل برساعدي سو حيو من مركودين تور يعوي من واحد يتجتنيه وروح على كو جالد أويهد بني مميت هو كعب سر هذا الإنسان بخير بين مكسيدي يارجروبيه الله الذي الله هو ينزل الكتاب كتب التدجيه بالحق <تصفيق> كل كدجيه والميزان عدل جنة وما يريك محاكو أقيسي ما أقيده لعل الساعة ساعة قريبه إن يدوه هاي محاكو يعني كذي يارجروبيه لين يدوه ما يتسع جيل واحد يكسن ودد الجسم بها سعادة الذين لا يؤمنون أشوفن بها يا أوحنايا سعد الشيء قوي قلت مصدقين والذين كون آمنون مؤمنون غير مشفقور منها السعادة إلى هذا النتاج جريء وتمدد يكيا بينهم ويعلمون وحي أجهن أنها سعد الحب والنعيم الله إن الذين كون يمارون كم في ساعة أمتي لا يوجد ضلال بعضهم يكسون بعيدنا وثم الله اللظيف بالله الله اللظيف كي أنحر يستوي بعباده الدوميس يرزق بحق أرزاقه من يشاو قفك دون هدايك وارزاقه إلهي لظيف المدية وحكم هذا قفك دون حقك وأرزاقه إي فهم إيسا يكو أرزاقه وهو الله القوي كأود له حق بذنوي العزيز والغالب الله بعباده وحكم هذا الدمي سويه الدار يكوار زقاه حقه الوافتيون في دقيقة كله وشوف سجلي الله ألا لضيفك أبنه حد ويه بعباده الدمي يرزقه يكوار زقاه ما يشوق في قفاره والدمي سكمل حقه فامله يكوار زقاه وهو الله لالقوي يكحوج بذوي العزيز الغالبة من كان ما كان قفقيا يريد دخيل ربه واعماشي سكر ربه حصل آخرة آخرة نزيد وانزى يعني الله إنك في عتيباتك وما كان قفك آه يريد كيدوني أو عمل كيس أولا جاي ده حركة الدنيا الدنيا ده بارثة الدنيا إنه كره حيتوه ما نيته هو نصين من ها الدنيا ده حاجة ده قيم كم ده نصين شو هو حرب الله نصين ما هي والبلبلنا شاو صورة ليس رواك ساهر وما له ما سوناني في الآخرة آخرنا من نصيب ستكم الآخر قفك عملك أصلا بين iyo wax uu sameeyay uu u saaciyeeyo beerta akhri la raba beerta akhri ku heleda amalku waa dunka ku sameeyay beel akhri uu raba waa u sido kordhin buu ila subhaanahu ta'ala xusibinaa fimaa la qof marku da'a sameeyo ee nimba gabad uu tagay wuxuu ila an ku farxumeeyo wuxay tidi balikaad ninka adiga uu shaqtay wuxay tidi ninkaas aan yiri an ku farxumeeyo wuxay tidi waan ku yeeli hoosta afartan subaxood ninkayga la tuko kadib anisu lamaadno afartan subax markuu tukaday maalintii dambaysta إن سلاطتنا عن الفحشاء والمخال، بركات الحسن الله تمعن، أدونك لفتي سكوزي ياجو وطيش على هذا الشيء بتاع، هدينكوا عمل كيس ولا شيء ده، إنه أدونك كفرح، أدوني يواح أو فاشو، أدون يادا سدوا وحرب سين ماي، آخرنا نك دهنا يسدوا وحرب الله سين يتكذيبنا، سدوا وحد ده، الله سين ماي من هذا لي، قيبدا نكاسيننا، ولي بالصورة اللي لمن شاء. قفك أنت أنا نسيني، كل واحد هو دسين ماي، قاربا عايلة هذا لا الدنيا دونه، الله يحوله يهيه. مكان قفك يا يريد نزيد الله وقفك في حرس بيرت كيسان، والله الله الله والله الله الله بي. ومكان قفك يا يريد كي يلجي لعمل حرس الدنيا الدنيا بيرت من الدنيا ولي هو وما له مس ولا نقفق من السيب محسد ما الله عليه عملهم موحوسون هذا شراكه شريجال أنا يبربر شو غا كواسو شرعو جيدة يلاهم يجا من الدين الدين كعيسى ما شيء لم يأذن أونا به سرع الله الله إذنًا كلمة الفصل كلمة كلا حكم كفصل جهال ذلك كلمة الفصل هداني أومالنتقيام الإسوع من دونه لقد بين ولك الحكم لها وإن الظالمين ظالمين ترى لو محاوسون لعذاب العذاب أليم مؤلم حرجيا الله هو وقوة حق الدين ما شرقه أنيق إبربر شوكتها ودين تحق هذا الله أقولين وغشري عيسى مات وانكشفنا بتلوم فواح اسمك هذا بتشتري كلمة الفصلة قيام هذا مرقد ذاتك ولك <تصفيق> كلمة تفصل الجاهدين الجري لعين هذا بعد الكوتشلة هذا بليغ في دلها أملاهم بوحاسون على شركاءه هو شركاه يبربر ياله هو سرور به شيء الله والله إذنن كلمة تفصلي كلمة كلام كلام بحنتها إلا كلمة تفصلي kelime da kala bixinta hadaanay jiri lahayn oo qiyaamaha ah la ku dhebayn oo wala kala ku milaha wayna zalimeena zalimeentana laa muhaa usugnaaday adabun 'anaab aliyun mu'limun hanushiya tara zalimeena zalimeenta wad arki qiyaamaha dad goobjo ka ahan lahayd mushfiqiin iyagoo ka baxay mimma kasaboo وهو واقع بهم ونا كل يواغبا والذين كوا أمنوا منهم وعملوا عمل فالأسالحة عملوا نفسا في روضات الجنة بير الجنة بكل حسينيا قيامها وهي اللهم حاوسوا لذي ما يساءوا وحيدون عن عند ربهم ربكو ذاتيس ذلك النعمة فرها بذني والفدل الكبير وفدل وهي قيامها وهي ذلك ظالمين تواد أركي مركي في ميشان وصولهم عمل كي خو ما يأدون كبك كذبان جزيه سيء وكبك بعذرك وجريء وعبسناه وانه مال وكله لنا عن أوجه مالهم من معيش مؤمنين ثا عمل كسائر حاله يمين بيرة جنا بيرة جنا وجنادا إسأوا لوما يشانوا عند ربهم لمن بعد تحرفيه يوم بما تلذت خصاله أنت دخو بين أبوه أذا ترادوا والشيخ الله إنه حريص، والدعاء يوم حاتك بري محبوبه تركها، لهم عند ربنا بكله الدنيا ذه وحصوه الدنيا هلك رعي، ماشروا نبي الله محمد عليه السلام قال إنت بدل صلّى بقولي لاوري ثم بياها، كن له هو بيسام ما دين، كمان إنه تلقينه إذا له سفر كي هو أبو سفيان وذي يا الله بحبر كي هذي، قيلوا الدستة صوب بحي.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 وعذابه وهو وحاء استغيسان أبلكيش واقع بيبو كده والذين كوا أمنوم منهم وعملوا عمل فلا إصلاحات عمل وناتس في روضات الجناح جنوي كبير هذا يكون احتيال لهم حاصلون هذا ما يشاؤون واحد دون عند ربهم رب القدس ذلك كاسو الفضل فضل ويا الكبير أوان ذلك فضل جاويني إنعمده الذي كوا يبشر الله الوجوب الشارعي عبادها دميس وضمها الذين آمنوا كلهم من يوم وعملوا عمل فلا تعملوا تعمرواك فالمشي واحد صبر بالكساء خدها الله واحد الجوهري بارها يجند واحد الجوهري يوح الجواي إلى من هو الجوب الشارعي فضلهم فرح بذلت نوضات الجنة إلاهم عشان عند ربنا وفقوا الله بشارين الذين منوع من شرحه قف قعدونا ممن هاي أما عملكيس الصالحين والبدعية شرك كتيران تنعم ذا مهله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا ميعزين. الذين آمنوا وكانوا أولياء قوام. قوام من من وبيع كيدده الصحتهاي وكانوا يتقون عباده. أولياء قوام. ذلك فضل قنفراها بدل فوضعت الجنة ها الذي كيو يبشر الله القبشاري عباده قدومه. الذين قدومه آمنوا من وعملوا عمل فلا أسأل حات عمل ولا أسأل قلوا حات قتله أن من كان كل شيء لا أسألكم إذا ويدين ماي عليه علاطب لغير ساله في ساله ذكرتintaذا أجر وحخرش إذا ودين ماي إلا المودتها تعالي يحيرين ويفلكوا قرابا ما أدرو حيريسا ومن يقترف قفيك في هذا حسنة ونال نزيد وأنو زيادة له سنق فيها حسنة ذنحذذا حسن ولا جب أنو nabiga wax aad ku tiraabaan lahayd wax qarasho ila karramo majro ol aheen qaraabo niba ilaaduu xididisaa bas meeshan waxay tidin markay ilaahay wa ninkaanu hadduu xoolo doon yahay an xoolo u murwarin duugur doon yahay an gabadhu guurin hadii jinku jiro an ka bixinno kad labiibna oo ninkaan warkey saaydaade yaa leed sidaa u shogaanu u jiruban ما كان يبى له محمد عليه السلام <سؤال> قيس قريش آ أو نقراب الله هني ما كنا أباه يأويه يمركل العروق قرابا بدم بونغوله عليه السلام بحويه دي يا أباه أمينة بنت وحى عبد المناف بن شوهر الله عبد المدد بن هاشم بن عبد المناف بن القصي بن خلابه مركل كل قريش هذا قرابه والروح اجل اللي كتبا مجد قرابيننا تيخدي ما ان اسكو جلانا لكن هو شهد يداي قولوا هاتنا باللله سلك بيدين ما عليه على تبليغ الرساله في سنه قد سينته اجل وخره سيد بيدين مايل هي في القربان قرابن قفك داعيقه معلمك ددك وخبره هذو يسمو اسكو فيلان يحاي هذين اسمك فلعيه هذين مال الإسلام فلعيه هاي و الإسلام فلعيه هاي لجام صرفان و ممنوع انو جرقات هذون اللباد متناهين انو كله شي لكن توقف قفتنا وحلا سيني هالسورق الجد انو سكشقة يسوعنا تد في واحد الله وعليه ومن يعترف حصلت ونال، والعباد اللي يماده نزيد ونوزي الله يسقفها حصلت أحدا تحصل ونا ولكن نقول عليه سلامة السلام قفكي أنتم يقان كوع ملفله أنتم لا قوان العلم جذا الله فره مرك هذا ضد عدي ونال قلت ماذا ونال فرب هذا والله خطفها لجسنه هو دديسي كبره إن الله سبحانه وتعالى غفور كذفو شكور أو أقبله غفور شكور عندكوا الدوين شكور مؤمنين تقبل غفور ندمك كذا فاويت ضاعته وكقبلها وشكورا مؤمنين تداعت كأقبله غفور ندمك يبو كذا ولا صفو والله سبحانه وتعالى